أتاك المركز الصيفي فحياك فحياك أتاك بكفه الخيرات للخيرات ناداك أتاك المركز الصيفي فحياك فحياك أتاك بكفه الخيرات الخيرات ناداك أتاك تزفه الأشوار, الأشوار بعين الحب يرعاك, يرعاك أتاك وملء كفيه, كفيه روائع منه, منه, منه أهداك أهداك صحبه ينادي, هي هي ينادي صحبه الأخيار جد للعلى سعية ينادي أيها الأمجاد هيا للعلى هيا ينادي صحبه الأخيار جد للعلى سعية ويهتف خلفه وقوله هتافا يبعث الحيا هتافا يملأ الأفيا ويطويل الفلا طيا, ويطويل الفلا طيا Yeah. أتاك بكفه الخيرات إلى الخيرات ناداك أتاك المركز الصيفي فحياك فحياك أتاك بكفه الخيرات إلى الخيرات ناداك شباب المركز الصيفي كونوا خيرة الأكوان كونوا خيرة الأكوان وجدوا في طلاب المجد سيروا في رضا الرحمن سيروا في رضا الرحمن شباب بل مركز الصيفي كونوا خيرة, خيرة الأكوان وجدوا في طلاب المجد سيروا في رضا الرحمن إلى درب الهدى نادى صوت ملوه ليما بادر يا أخي بادر أدونك الميدان بدونك ساحة الميدان مجتلى الساحات وهذه ساحة اطهب شباب الدين هم املي ومركزنا بهم يفخر امامك مجتلى الساحات وهذه ساحة اطهب شباب الدين هم املي ومركزنا بهم يفخر بابامك مجتلى الساحات هي هذه ساحة أقهر شباب الدين هم الساحة هي ساحة أقبح بادر.